في كتاب الزكاة منه على الباب عشر باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف حدثنا زباير بن حرف أقول لإمام مسلم رحمه الله تعالى ومحمد بن عبد الله بن نمير شيخاني بالإمام مسلم قال عدتنا سبيان ابن عيين عن أبي الزنات وهو عبد الله بن باكوان عبد الله بن باكوان إمام من أينة أهل المدينة ومن المحدثين الكبار عن الأعرق وهو عبد الرحمن بن غربس المكنى بأبي داود عن أبي هريرة وهذا الإسناد قيل فيه من أصح الأسانيات الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ويأتي مالك عن أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يطلق النبي صلى الله عليه وسلم في منذ يبلغه عيو النبي عليه السلام يعني يرفعه للنبي عليه السلام ويميه ويعزه وانسبه يبلغه بالنبي عليه السلام قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم انفق عليك وقال يمين الله ملء ف وقال ابن النمير ملءان صحاء لا يغيبها شيء الليل والنهار اذا هذا حديث القدس الى رباني في نداء من الله عز وجل لابن ادم رقم ينفق ونجك قال الجزاء من جنس العمل اذا انفق الرجل صدقه يحتسب بها وجه الله سواء كانت قليله وكثيره لا يستحي احدكم من اعطاء القليل بيد المنع اقض بيد المنع اضط يا ابن ادم انفق بونيسك على اي اللهم معطي ومنفقا خلفا واطي وممسكا تلفا نعم شاركتوا لا ما كان في نسخ ارقام غير ماذا؟ صحة عشر صحة عشر عشر ثلاثة عشر ثلاثة صفحه 12 ورقه مخيكم باب الحث على النفقه وتشجيع المنفق بالخلفه اهو صفحه 13 لكم المرسل ورقه مخيكم مثل هذه بالضبط صفحه يقول بارك الله فيكم في هذا الحديث القدسي انفق وأنفق انفق بالله ولا تخش من عرض من بالعرش اقل وَقَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَنْهَا وَكِلْتَ يَدْهِ رَبِّ يَمِينُ معنا يقول سحاء الجود والنفق والعطاء معنا يا إخوة ما أنفق منذ خلق السماوة الله ما نقص ذلك مما عنده شيء لا يغضاع لا يقصه شيء الليل والنهر طيب الحديث الذي يليه قالوا حدثنا محمد بن رافع نيسابوري بارك بارك بارك القشيري حدثنا عبد الرزاق بن همام والصمعاني أبو بكر قال حدثنا بن راشد أبو عروا عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو غريرة هذا الصحيحة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر حديثا منه قال صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان, إن الله قال بي انفق انفق عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملى والله عند جله الغني الحميد خزائنه لا تنفد له مقاليد السماوات والارض وخزائن الثمرات والارض وخزائن لا يغيضها سحاء الليل والنهار ما شاء الله أرأيتم ما أنفقه منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغد أي لم ينقص ما في يمينه سبحان الله شوف له واحد غني من رجال أعمال تكفل بهذا المشروع وتكفل بهذا المشروع, بهذا المشروع. وهذا المشروع خلال مثل خمسين سنة يخشى أن ينفق فيلقص يقول لك الحنفية تقفل وعليتش هتصور لا ملك ربي لا, لا يغيب نفق ربي سبحانه وتعالى لا تلقص قالوا وعرشوه على الماء وبيده الأخرى القبو في الولايات الأخرى القسطو يعني المثال يرفع ويخفض يرفع أقواما ويخفض أقواما كل يوم جمال في شأنه يغني فطيراً يعافي مريضاً يفتني أناساً يرزق أقواماً وكل يوم له في شأن سبحانه وتعالى كم حديثاً قرأنا أيها الإخوة؟ أعرفتم لكم عشرون هذا الغمار اليوم ما فيش دنانير بالدراير حديثاً واحداً صحيح ما قرأنا إلا حديثاً حديث أبي هوريو ما علي حديث أبي هوريو أسانين كثيرة لحديث الواحد وظه عدة أسانين لحديث الواحد كيف نعرف هذا؟ بالصحابين بالصحابين وظه قال باب فضل النفقة على العيال والممذوق وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم قال كفى بالمرء إثمان أن يضيع من يقود أو من يعول ما أنا أخوة قال حدثنا أبو ربيع الزاراني وختيبة بن سعيد أبو رجائب بغلال وكلاهما عن حماد بن زيد وهو حماد بن زيد أبو اسماعيل جنظمي قال أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبضل بنار ينفقه الرجل بنار ينفقه على عياله ودينار يعني بلا إسراف ولا تقطير هذا المقصود ولا تجعل يدك مغلولة إلى هنا ولا تبسطها كل النص فأنفق على عيانك لأن هذا أول وجبات من النفقات عليك لكن بلا إسراف ولا تقطير بارك بارك دينار ينفق على عيانك ويحتسب يحتسب اللقم يضع في في راتب يحتسبها عند الله يرجو ثوابها عند الله عز وجل قال دينار ننفق الرجل على دابته في سبيل الله شو الزيت لأنه بعد العدن للجهاد في سبيل الله ودينار ننفقه على أصحابه في سبيل الله طبع هذا من الزيت إذا كان لك فائد وزيت قال أبو قلابك وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابك وأي رجل وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عياذ صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويعنيهم شوفوا كيف الإسلام حفى وحفى على هذا الأمر نعم الممكن بعض الناس يقصر في هذا البال قال حدثنا وبكر النبي شيبة وزوهير بن حرب أبو قريب محمد بن العلاء الهامداني أبو قريب والله أضل أبي قريب قالوا حدثنا وكيعا ووكي الجراح الرؤاس عن سفيان وعن ثوري عن مجاهد بن زفر عن مجاهد وصاحب إيش إبن عباس مجاهد بن كيسان عفوا مجاهد بن زبر أبو الحجاج صاحب المدرسة المكية في التفسير متى وهو ساجد رحمه الله تعالى عن أبي هرائرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبت ودينار صدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجران الذي أنفقته على أهلك قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر الكناني عن أبيه عن طرحة بن مصرف عن خيثمته قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمر إذ جاءه قهرمان له أي خادم قهرمان اسم الخادم بن فارسية فدخل فقال أعطيت الرقيقة قوتهم قال لا قال فانطلق فأعطهم هذا إيه في وجوب ففقد أحوال من وداك الله, الله عليهم فأعطهم فانطلق فأعطهم قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثمن أن يحبس عمن يملك قوته باب الاجتداء في النفقة بالنفس المألي ثم القرابة قال حدثنا أبو تايب بن سعيد أبو رجال بغلاني قال حدثنا ليث وليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قال محمد بن رمح التجيب المصري قال أخبرنا الليث وابن سعد عن أبو الزبير من هو أبو الزبير؟ محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر وهو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام أبو عبد الله صحابي الجليل قال أعطق رجل من بني عذرة عبداً له عن دوبورين المدبر معروف الذي يعني يقول فيه سيده إذا أنا ميته فهو عدكم دوبورا مردته هذا عبد المدبر اسمه مدبر عرفت المدبر معناه؟ احمد مدبر معناه يحمد هو الذي يقوله السيدة يوصي اه يوصي يوصي ان يكون حراً بعدها هو عضو او حر دوله موتي اسمه مدبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. السلام عليكم اخضر عليك انا عفوا يا حاج بترسب بعد العشاء ان السلام عليكم اللي بيطلب الكلام اهو شاء الله لا قوه الا السلام عليكم السلام عليكم, السلام عليكم. طيب عرفت يا سيد أحمد الذي يوصي سيده أن يعطط دبر موت طيب خلينا كده أعطت رجل من بني عضرة عبدا له عن دبر فبدأ لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوفوا <تصفيق> بقى النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه ألك <تصفيق> مال غيره ما أملكش إلا هو ألك مال غيره طيب أنا, أنا أملك إلا هو وما هي أولاد ومعي بنات طب ما ده كله من التركه لو انا ضلته هذا بعد دوره بعد دوره المتقيه ما فيش سكن له غيره لك مال غيره فقال له شوف النبي عليه, عليه الصلاه والسلام في الامور الاجتماعيه بالنسبه للدي واجب عليه الصلاه بيعلم برب اها يعني فعلا ارحم من الوالد يعني بولد الصالح من الام بولده النبي عليه الصلاه والسلام قال فقال لا فقال من يشتريه مني فالنبي عليه الصلاة والسلام شو زي فاشتراه نعيو ابن عبد الله العدو بثمانمائة فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليه شو زي توجيهه سبحان حل, حل مشكلاتنا بالاقتصاد والله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حل مشاكلنا الاجتماعية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حل مشاكلنا السياسية في السنة معنا؟ علاقتنا الخارجية في الدول الأخرى في السنة كذلك موجودة ما فرضنا في الكتاب من شيء السنة بيانت من الشيء لكن أين الناس الذين يعني يفتحون صدوره وكله هو يجيون بالسنة والشريعة؟ نعم يرحبون خذوا ما أعطيناكم بقوة لا ممكن أما إذا ضللنا وراء الغرب مرة وراء الشرق مرة وراء الاشتراكية مرة وراء الرأس المالية مرة وراء الديمقراطيات مرة وراء المصائب مرة آه، هي المشكلة أنا في الفتنة دي سقطت إيه هي بنخرج من كب ونكب ومن خلق لخلق ما بيفتش الحل الصحيح في الهجوع إلى كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام والمنهج الناس فعلا رفع رؤوسهم بهذا الله صل لا وسيكرم شر اعدائه من الداخل ومن الخارج يقول فجاء بها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها الي ثم قال ابدا بنفسه وصرف القاليه فان فضل شيء فلها فإن فضل عن أهلك شيء فلديك فليد رامتك لأنه صدق وصلة رحم يعني إثناء تنتين صدق وصلة رحم وقرامت قال فإن فضل عنديك رامتك شيء فهكذا وهكذا يعني يميناً وشمالاً وأمامك وخيراً يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك ما شاء الله ما أرحم النبي عليه الصلاة والسلام بأمه صحيح قالوا حدثني عقوب بن إبراهيم الدرق وأنتم يا إخواني تنبهوا تنبهوا لو أني برك رحيكم من والله بعض رجل هذه الأمور لم يقوموا بهذه النفقات تصور الأولاد أين سيد أبو تم يعاني المجتمع المصري من أطفال الشوارع البقيه الى اللي هي الى اليوم الاساسه يقفون امام حيل اطفال الشوارع اليوم مشكله بقول لك الامه فارك المجتمع السبب بشكل التفريط من قبل اولياء الامور هذه الخطوه الاولى الخطوه الاولى السبب الاول والعينه والتقصير من اولياء الامور هذا موجود رجل مطلقه زوجته ومعها اولاد فلم يقطع لم يقطع بحق... بحق الاولاد وبحق صار الاولاد صاروا الاولاد شبه رمضان في الشتاء اين يعوم الى الارصفه طاره ها الى يعني السلم طاره الى دعائم المهجوره طاره الى المقاهي طاره الى كذا وهناك يلتهمهم شيطين انسوجي مشكلة تعالق المجتمع النصري أطفال الشوارع أطفال الشوارع وما أدرك ما الشوارع هذه المصيب تجده في يشرب من المخدرات كده من المشروبات كده من الدخان كده من شفايته هذه المصيب تعجبها المجتمع النصري وإلى الله المشترك شوف الإسلام وضع لها حلولا وضع لها مخارجة وضع لها بارك الله فيكم أبوابا الناس يأتون منها قال فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك قالوا حددنا يعقوب بن إبرايم الدورة قال حددنا إسماعيل يعني بن عليا عن أيوب عن أب الزبايل عن جابر بن رجل من الأنصار وقال له أبو إيه مذكور أعطق إيه غلاما لو يعني أوصر يقال له يعقوب الغلام اسم يعقوب اللي هو المملوك وصاق الحديث معنى حديث الايه اذا تملك ملك الغلام اسمه ايه ها هو ملوك طب اشترى اسمه لو عرفته 20 دينارا مش 20 درهم 20 دينار يعني عبد درهم نوعي مبارك الله قال باب فضل النفق والصدق على الاقربين والزوج والاولاد والوالدين ولو كانوا مشركي مشركي او مشركين والوالدين ولو كانوا مشركين تحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ابنه السابوري فلقررت على مارك ابن عبد الله ابن أبي طلح إنه سمع عانس ابن مارك يقول كان أبو طلح أكثر عنصري المدينة إيه؟ مالة هذا أبو طلح صحابي الجليل الذي اسمه زيد أبو طلح اسمي زيد وفي كل يوم في شباك صيد كان يرتجز يقول هذا هو في الحروب وكان البي عليه السلام يقول صوت أبي طرحة في الجيش خير من ألف رجل الصوته بس يزعج الأعداء ويبعره لصوته أبي طرحة في الجيش خير من ألف رجل شو إزاي وليس الشيء أن يساوي ألفا مثله إلا ابن أدم ابن أدم فعلا فيه في الناس كده واحد يساوي ألف واحد ساوي مئة واحد ساوي مئتين واحد ساوي, واحد ساوي مية. ثلاث مئة وفيه تساوي ممكن ألف رجل في البشر هذا في بني آدم هذا موجود في الحيوانات لا ما فيش غنم تساوي عشر غنمات ولا ألف غنم ما فيش ابن آدم التشرف ابن آدم التكريم لا إنه عقلية فب أتوى الله عقلية أتوى الله فامل أتوى الله بها واحد سوى ألف من الناس أو السلطة الجيش بألف رجل تصور كده هو بالجل واحد سوى أمة ما الأمة الألف وأمة والألف أمة أعيز زياد أعيز زياد نابر وزياد أعيز زياد تعبيره بغض أعيز نابر الأنبياء شيء ثاني الأنبياء شيء ثاني نحن نتحدث في مدون الأنبياء النبي أمة طيب يقول هنا فيكم كان ابو طلحه ايه عكس على انصاري الانصاري بالمدينه مالاً وكان حب موال اليه بير بيرح اسمها بيرح وكان مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يعني ايه مستن هو مستن البير ده يا استاذ وعلينا خير ومصور هذا صور وله باب فكنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبة نعم بعض الأبيار فعلا لما سحفينها طلع منها ماء حالة كالسكر وبعض الأبيار طلع منها ماء مالح مجاج لو تشربه, تشربه ربع هذا, هذا يجي لك مرس والله أنت موجود ولو تعمل منها الشاي لون مضيف تماما شوف الماء ذهب ما ده بصوا اللون ايه ما تمام في ملح يعني طلعوه من البيت الله يخرج ما شاء الله وتخرجوا البيت عشان تعملوا شاي ما تشربش الشاي. ولا تشرب كزوزه يبقى حاجه اللون ايه درايه اللون هو لونه الله يخرج ما شاء الله يقول قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله أرجو برها ودخرها عند الله الله يا رسول الله حيث شئنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح بخ كلمه قد تعجبها ها بخ بس ذلك مال رابح او مال رائح او رايح في بعض الروايات ها ذلك مال رابح قد سمعت وما كنت وإني أرى أن تجعل في الأقرابين شوف النبي أيضاً عليه الصلاة والسلام يوجه التوجيه الأنسى فقسمها أبو طلحة في أقارب وبني عامل شوفوا بقى ابن أم سليم. لما جاء أبو طلحة ها؟ قالت له والله أنت رجل مشرك وأنا أمرأة مسلمة والله إن آمنت كان هذا الصلاة في بعدين إن انا ناره في المدينه قايلت له هات لي والله مسجلات وساعات وشبك وقال له اران له شوف السوق من المراه العاقله قايلت له ان انت هذا صدق فقال لها طيب انا صممت فجاء من الغد ها وقد اسلم بالله ربك فتزوجها وكان إسلام صدقها فكان الضوء يقول كان هذا أبرك بيت في المدينة بيت أبي طلحة وأمس لها والدة أنس أراضي الله بس في هذه الحالة لم يعقد الإسلام نية لله عز وجل بل من لا لا هو قال الله يا أهد أنا أنس أنظر صح عسيني صحيح النية وضع لك أعمل <تصفيق> قال لها ليه يريد يصفي النية مش يتاخذ الكرار في نفس بقى قال يكون يندفع شخصا لا أمكانوا على أهل حجم والعطل الصحابة رب الله عليها فجالها سأنظر وجالها بغد فعدها صحح النية أنه سيشلم لله رب العالمين وضع لك مش من أجل امرأة وبعدين تعرف إنما الأعماله إيه النية <تصفيق> <تصفيق> ومن كانت زيارته من الله الرسول فزيارته لله الرسول ومن كانت زيارته الى امراته من القراه مين هذا؟ ومن من كانت زيارته لدينه يسموها منزه عن هذا ورب ما انت حبيبي هذا ان من اجل لا طيب يقول هنا ومعدين النبي يعني هو فعل هذا ابتداء وجه الله قالوا الوحي بينزل لو انه فعل هذا على غير الواجه الصحيح لكان الوحي نزل ينبه الوحي نزل ينبه وينكر ويعاتل ويبين للنجا عليه الصلاة والسلام انه لا يكون هذا الشيء فالوحي كان نازل هذا الكلام يتص وقعت فيه في زمن نزل الوحي فلو كان شيء مفرم أن ألا تزواج من أجل الدنيا ومن أجل المرأة كان القرآن ينزل هنا فكيف أزكيه النبي عليه الصلاة والسلام أصلت أبي طالح من جيش الخارج لا يريد دنيا لا يريد دنيا والذي يريد دنيا يكون الصفوف الأولى في المعركة يكون متأخر أوجه في بيته معنى؟ بارك الله. قال فقسم أبو طالح في أقاربه وبنيئه بني عمي مش عايز دنيا راجل اهو عايز ده وبعدين عايز دنيا واحد زوج زي امراه من الاول طب ما يروح يجيب واحده بكره بقى ومفسطق نفسه لا يتجوز اتزواج ابراهام ها يتجوزت مقاول وام اولاد لكن هو عايز ابراهام حكيمة عايز ابراهام حكيمه صحابه الصحابه هناك امراه رشيده والله من فضائل الصحابه مش من اي مكان لا والله كلامك نظيف وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باهز باهز بن أسهد العمي قال حدثنا حمام بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام قال حدثنا ثابت ثابت بن أسلم البناني عن أنس قال لما نزلتها للآية لن تنالوا بر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طرحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا فاشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحة لله قال فقال رسول الله سبحانه وسلم جعلها في قراغتك قال فجعلها في حسان بن ثابت وكان من إيه رضي الله عنه من, من قال حدثنا هارون بن سعيد الأيد قال حدثنا ابن وعد قال أخبرني عم عن بكير عن كريد عن ميمون بن دل أنها أعطقت وليدة لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ماشا الله قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن إد أعمل عن أبي وائل عن عم بن الحارف حمزين وإمرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقنا يا معشر النساء ولو من حري كنا قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليت وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عندي فإن لا صلقتها إلى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائته أنت قالت فانطلقت فإذا امرأت من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجته نفس المساله والحكم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد الغيط عليه المهابه عليه الصلاه والسلام قال خرج علينا بلال فقلنا له في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امراتين بالباب تسالانك على ازواجهما وعلى ايدام في حضوري ولا تخبرهما النحن نحن قال تدخل بلال على رسول الله عليه الصلاه والسلام فسألهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه من هما فقال المرأه من الانصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الزينبي قال الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجراني اجر القرابه واجر الصدقه نعم لان المرأة المرأة لا يلزمها النفقه على زوجها معنى انما الرجل هو الذي يلزمه النفقه على زوجته قال حدثنا احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمر بن حفص بن الهيا قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شفيذ عن عمرو بن الحارث عن زينب امراه عبد الله قال هذا ذكرته لابراهيم حدثني عن أبي عميده عن عمرو بن الحارث عن زينب امراه عبد الله بمثلي سواء قال قالت انت في المسجد راى النبي عليه الصلاه وقال تَصَدَّقْنَا ولو من حُرِيْءِ كُنَّا فصاق الحديث بنحو حديث أبي الأحواس قال حدثنا أبو محمد بن العلا قال حدثنا أبو اسامة محمد بن اسامة قال حدثنا يشام عن أبي عن زينبى بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر بني أبي سلمة انت عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا انما هم بالبليه فقال نعم لك فيهم اجر ما انفقت عليه حدثنا يسويد بن سعيد الحدث الثاني قال حدثنا علي بن مسفر قال هو حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق الهمدش الصنعاني ابو بكر بن مام قال اخبرنا عمرو بن رصد جميعا عن هشام بن عروه في هذا اسناد بمثله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عدي وابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي عليه الصلاه والسلام قال إن اذا المسلم اذا انفق على اهله نفقات ما هو يحق كانت له صدقه ما شاء الله قال وحدثنا محمد بن بشار غنضر ابو بكر بن نافع قال عن محمد بن جعفر غنضر قالوا حدثنا أبو قريب محمد بن علي الحمداني قال حدثنا وكيعا جميعا عن شبع في هذا الاسماء قال حدثنا أبو بكر بن أبي الشيب قال حدثنا عن أبو الله بن إبريس الأولي عن إشام بن أورو عن أبي عن أسماء قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها قال نعم يعني جاءت أمها قوم رومان تزورها في صلح الحديبيه في ايام صلح الحديبيه في الهدنه فارادت ان تستأذن النبي على صصه وامها فيها وامها مشركه هل اسمح لها ان تدخل هل اسمح ان تاتيني ما حكم هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتني امي راغبه او راغبه فافصلها قال طبعا بر الوالدين هذا أمر واجب الوالد الوالد إليه إليه الأمر واجب ولو كان الوالد مشركا ولو كان الوالد كافرا الحسن إليه والبر إليه والطاعة له في المعروف هذا الأمر واجب ولو كان كافرا حدثنا أبو, أبو قريب محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن نسام عن أبيه عن أسماء بنت أبو بكر قالت قدمت, قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريس في سوق حديبية انزع على هذا امي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قالمت علي امي وهي راضيه افصل امي قال نعم صلي على امك وصولك وبالصدقه عن الميت اليه ما شاء الله خصبك معنى ان ذكرنا الاشياء التي تصل الى الميت من اعمال الحي ما هي؟ ذكرونا ما هي؟ النيابه عنه بالحج والعمره ن من ما هي؟ كده كده مثل العلم ها الدعاء يصل ها الدعاء يصل الحج والعمره كذلك ها صيدك ها الصيام الصوم هذا كرم الصوم ها الصوم بعد الصيام متى يكون الصيام الصيام الواجب اذا كان فيذا اذا كان عليه اصابات من رمضان وما ذلك علما في الواجب يعني ليس الصدقه زي ما صح عم الدين اداء الدين اداء الدين, أدائم الدين, أدائم أدائم الدين, أدائم الدين أعمال الولد إذا احتسبها أن يعود روابها لأبيه أن تومالك لأبيه حالة الآخر الولد من كسب أبيه الولد من سعي أبيه وأن ليس الإنسان إلا من سعي للوالد الولد الولد من سعي أبيه كما في الحديث معلم لابد الولد ينوي إنه هو العمل دفع لابد من نية إنما الأعمال من نمل اعماله هنيه كان يا ابني بمسجدا لكن بالنيه كان يحفر بئر يصرف منها من الثواب بالنين هو ما خدش كما قال النبي عليه الصلاه والسلام للمراه لما رفعت الصليب قال لها هذا قال ولك اجر بمعنى فالآن بركضة فيكم سأبد من النيئة لكن هل كل أعمال تصل لو أن الولد صلى وأهدى ثواب الصلاة لأميه هل تصل؟ لا ليس هناك دليل ليس هناك دليل هذه أمور غيبية ولا يصبح فيها القياس لا يصبح فيها القياس لأن المسألة فيها مذهب في مذهب وسع للنهاية وقال كل شيء يصل وأدخلوا فيها قراءة القرآن على, القبل لا على غير القبر الولد يقرأ القرآن ثم ما يجي ثوابه الإمام الشابع رحمه الله توقف مع النصوص وقال أشياء التي ولد فيها النص نقول تصف فليس في النصوص مسألة قراءة القرآن وليس في النصوص مسألة الصلاة وليس في النصوص الصيام المطلق واخذ من هذا القبيل فالصداقات تصف الحج والعمرة تصف الدعاء والصدقه راس طرحهم يا قلنا بارك الله فيكم الصدقه قلنا بارك الله فيكم هي الدين وما الى ذلك ما جاء في النصوص انتم بس اذا رجعتوا للتفسير الكافيل تفسير ابن الماج ومليس من سائر العلماء ذكر المذاهب وذكر الموازحه حق والله وطبعا الامام آه. الإمام ابن وطينه الله أطال جدا في المسألة في كتاب الروح خض الخمسين صفحة تكلم على هذه المسألة يذكر أدلة المجزين والمانعين والمفصلين وال... وأيضا المعتزلة والأشاعرة لهم قول في هذا أجاب عليك أول شيء ترك الصباح ترك الصباح <تارك الصبح> <تارك الصبح> يعني راجع إلى الخلاف عند هذه منه من قال بكفره ومنه من قال بأنه لا يكفر وجمهوره العلم أنه لا يكفر مدام أنه تركها تناولاً وكسلاً لا جهوداً وإنكاراً لا تكديم فالإنسان مهما يعني كان الأمر يستهد مهما يعني بقدر ما استطاع ينفع أبداً يطلز العلم لا يملك غير قاطع طبعاً لا يمكن أن يستطيع تستطيع استغفر الله والله اللهم صل وسلم وبارك الدعاء لا تهني تستقل بالدعاء لا تستقل بالدعاء وبعدين مسيت فتح الباب من ده فتح على الناس ابواب كثير في بعض البلدان يقول له خد 1000 جنيه واقرأ مرتين ثلاثا ويدي شغل ابني انا ما بعرفش اقرا اروح لواحد جاي يخلق اعطيه فلوس وبعدين فتحت باب اخر يقول لك الكراءة في شهر رمضان غير الكراءة في شهر يشوان وهذه لها أجرة وهذه لها أجرة وتحصل جايب مصحف بطول الشخص كده وجعل طول نهار شبنه يكرأ ويأخذ في الورس بيدعة هذه بيدعة قطعا هذه بيدعة وجازا بالعلماء بمدعياتها لشهر <تصفيق> ففتحت أبواب كثيرة جدا وفتحت أبواب كثيرة الناس على المقابر القرب وقالوا خذ يا أفلال اكرأ على روح المجل والفاتح لروح البيت ده كله بيت عام خالص خير الهادي ادي من صادق من على صوت صلاح مولانا طبعا الناس قلبوا فيهم ولفات المساله من بعدها بعضا واستفاضوا فيها جدا وذكر ادله كل طرف ايوه شيخ ليه معوده الصداقه الصوره دي عايز استر ايه صلوا صلوا لما كل عمل صادح ممكن أن يصدق عليه الله صدق وده بصوا ما في وجع فصدق معناه امر معروف صدق قلنا ننبوك يا ساتر وصدق قاعدين مبه صدقه وتكبيره صدقه يعني اقول سوف انا بسم الله باب ذكر الشامل للشيء يعني من النظر الى الماضي بس عشان باب قالوا حدثنا محمد ابن عبد الله بن رواحه قال حدثنا محمد ابن بشير قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشة ان رجلا اتى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ان امي فستلتت هو سعد بن عبادة ومعلم قال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي يعني أخذت فتاة وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم في الواد ذا أنه أعطق أعطق يعني لنيتها عبدا مملوكا أعطقه الوجب قال وحدثني سوير بن حاق قال حدثنا ياهي بن سعيد قال, قال وحدثنا أبو قريب محمد بن علي همدان قال حدثنا أبو اسامة قال وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر قال وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيم بن اسحاق كلهم عن اسام بآل الاسمان في حديث أبي اسامة ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباطون بيان الناس مصدقت على كل نوع من ايه ما معروف قال حدثنا بكتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة الوضاح ابن عبدالفه ايه ليسكوري قال حاوة ابو بكر ابن ابي سير قال حدثنا عباد بن العوام كلاهم عن ابي مالك الاشدعي عن رجل ابن حراش عن حذيفة في حديث كتيبة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي شيء بعد نبي عليه قال كل معروف صدقة ماشاء عبد الله بن محمد بن اسمه إيه؟ بوبعي من يذكر أشباء هؤلاء أشباء هذا عبد الله بن محمد كم هم خمسة يلا بسم الله عبد الله بن أليش إينا والنفايل والنفايل هذا المعنى هذا المعنى المسند الجعفي وابن أبي الأسود والمسند قال <تصفيق> حدثنا بارك الله فيكم أبي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي حيين عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذرل الناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على يا رسول الله لا بالدثور من أجوره يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم فتصدقون بفضول أموالهم هذا وليس قد الله لكم ما تصدقون به أو ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة كل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي من عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا الشهوته ويكون له فيه أجر قال أرأيتم لو وضع في حرام كان عليه في أوزر وكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجراء قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نفع قال حدثنا معويته عن ابن سلام عن زيت أنه سمع باسا لحفور حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تطفول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل انسان به آدم على ستين مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أي أماط الأدم أو شوكة أو من طريق الناس وأمر بمعروفه أو نهى عن مكرم عدد تلك الستين فالثلاثمائة السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النهار قال أبو توبى وربما قال يمسي قال وحدثنا عبد الله عبد الرحمن التالي قال أخبرنا يحيب نحسان قال حدثني معاوية قال أخبرني أخي زيد بهذا في السناب مثله غير أنه قال أو أمر بمعروفه وقال فإنه يمسي يومئذ يعني وقد زحزح نفسه عنه عن النار قال وحددنا وقر ابن نافع العبدية قال حددنا يحيى ابن كثير قال حددنا علي يعني ابن المبارك قال حددنا يحيى عن زيد ابن سلام عن جدي أبي السلام قال حددني عبد الله ابن فروح أنه سمع شتى تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان بنحو حديث معه عن زيد وقال بأنه يمشي يوم إذنه قال حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا أبو سامة عن شعبة عن سعيد أبي بوردة عن أبي عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل مسلم صدقه قيل أرأيت إن لم أجد قال يعتمل بيده فينفع نفسه ونتصدقه قال قيل أرأيت إن لم يستطع قال يبعين ذا الحاجة الملون قال قيل له أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشديد فإنها صدقة أدين بردوركم I shouldn't know what I got. وهذا الإسناد قالوا حدثنا محمد بن رابع قالوا حدثنا عبد الرزاق بن هممام قالوا حدثنا معمر عن إيشاة بن المنبه عن همام بن المنبه قال هذا حدثنا أبو غريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كف سلامة من الناس عليه الصدق ثلاثمائة وستونة سلامة لبصر. اللي... من الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام بإعلاده إلا الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ما هو. هو إلا واحد منه انظر إلى السلامة إلى المفاصل منها الصغير منها الضخيف ومنها شوف المتوسط منها الكبير شوف, شوف انظر إلى مفاصل العنف الدقيقة الصغيرة الله يعلم ما يشاء سبحانه كل هذه مجموعة ثلاثمائة وسكتون شوف تصور لو في موضع في مفصل الان ليس به مفصل قطعه واحده كده كده اشي ده بعض الناس يجي له لا تنبسط في الرابط واحد جاده كده لا تنبسط عفوا لا لا كده لا استطيع ان يفني صلبه جدا سبحان الله الذي كون الـ الـ الانسان وصوره في احسن تقويم دي احسن الصوره واجمل هيئه الصواب المفصل كبير مدى لو يجي مكان المفصل الصغير هذا ما ينفعش ما ينفعش ان يكون هذا تعديل بيقول بيعدل بيعدل فيات البجوت الصواب ما ينفعش ما ينفعش انت مفاصل مكان مفصل ما ينفعش مفيش بقى دي هتعدل على اظمراطبين مش ينفع صحه تغسيلات فيات في الخط مكانها اي مدير يمشي ده صرا الانسان ده اصلا انسان ما العين شوفوا العين فيها مساحات شوف, شوف العين مرسومه ازاي شوف طال من هنا وطال شوف جلد ده جلد ده لو واحد عينه واقفه كده ما اتحركش ازاي ان شاء الله لو واحده لا قدر الله يعني يجري عليهم والله واحده طبقه تنفع سبحان الله شوف السمع اذا ده ده كله السمع مفيش واحده عينه دي ساعه فعلا مش هتعش كله السمع انما البصر لا لو واحده عين واحد تمشي السمع اللي تشوف الكله كلها لو كلها تعطلت واحده تمشي تمام سبحان الله الكبد ممكن واحد دي يعني ربع كبد يمشي بربع كبد حصل بيعملوا له صراحه اليوم كده خلق الانسان في احسن طيب يا كل سلامه من الناس عليه صدقه صحيح والله محتاج كل سلامه من هذه السلامات مفاصل هذه تحتاج الى شكر لها حق الشيخ سبحان الله شو انت بدي اتحرك ازاي بتعمل كده ده كده هو ما يعرفش حضرتك يا وكده ولا زي كده انت ما شاء الله يمين بالحركه شمال بتروح شو انت لما احيانا صغر الانسان هنا في عنقه بيالم من الصعب يحرك عنقه صح عايز ايه بالظبط عايز مش عارف ايه عايز الله يبارك الحمد لله يا اخوان يوم الانسان يستيقظ ينام ويستيقظ هو خير كده يبص لنفسه الله انا هناك خير دي نعمه عظيمه الحمد لله الذي رد عليه روحه شوف ازاي وعفاني في بدنه وقابنا لي في الدكرة مش نعم نبي عليه الصلاة والسلام نعمل كده أي نبي هذا راه بنعم الله التي لا تفصى لك وما تشوف نفسك كده الحمد لله الذي عفلنا في بداية صح وكم من واحد يجوم بجلطة نساء الله وكم عفية يمنوع الآن والأم ما, يقوم. ما يقومش يحمل على المقابر واحد يقوم رجله وقر ما فأي اللي حصل؟ سأفوض وإنسا الحمد لله قمت آه بالصحة معافية معافة في بدنك عندك قوت يوم آمن في سربك يحمد الله يقول كل سلم من الناس عليه الصداقة كل يوم تطلع في الشمس قال تعديل بين الاثنين صداقة تصلح بين الاثنين وتعين وزنا في دابتك فتحمله عليها او ترفعه له عليها متاع صبقه قال والكلمه الطيبه ايه اللهم ان عليا هذا يعني الجنه فيها غرف كده لمن الامن الكلام شوف استاذ الامن واطعم الطعام شوف وصلى بالليل والناس ليلا الصيام في بعض قالوا الكلمة الطيبة الصدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة حتى لو انت جمّل المسجد برضو انت مازك كده من السلم تحتسب, تحتسب الخطوات دي وانت ماشيها وانه المسجد قريب منك تحتسب ايضا قالوا كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وطميت الاذا عن الطريق الصدقة طيب هذا بهذا اخوة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم باذن الله غد الصباح درسنا هنا في مسجد التوحيد مع صادق كتاب زي ما معانا الايه لابن الجوزي